أولاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما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 بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفر الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالم